الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفون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 ونفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوض نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده اسم الله الاحسان